غفرانك ربي غفرانك إني أرجوه غفرانك غفرانك ربي غفرانك إني أرجوه غفرانك لا أخشى شيئا من دنيا ما وبرهوانك لا اخشى شيئا من دنيا ما دمت اعيش بهوانك وغفرانك ربي وغفرانك غفرانك من كل ذنوبي ان زل القدم بدروبي وغفرانك من كل ذنوبي ان زل القدم بدروبي ان ارخى الليل ستائره وتدار العمر في غروبي وغفرانك غفرانك, غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك اني ارجو غفرانك لا اخشى من دنيا ما دمت اعيش بغفرانك غفرانك ربي غفرانك اني ارجو غفرانك لا اخشى من دنيا ما دمت اعيش بغفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ان غفل القلب وا أعطى بالعمر الكبر غفرانك ان غفل القلب وأحاطى بالعمر الكبر وانشغل لساني عن ذكرك وتهى طريق عن الدرب غفرانك غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك اني ارجو غفرانك لا اخشى شيئا من دنيا ما دمت اعيش برضوانك غفرانك ربي غفرانك اني ارجو غفرانك لا اخشى من دنيا ما دمت اعيش برضوانك غفرانك ربي غفرانك فانا المهموم وانا العاصي انفسی محضوم انفسی اب کی من خوشنی ودنو بکھ غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك إني أرجوه غفرانك لا أخشى شيئا من دنيا ما دمت أعيش غير غفرانك ربي غفرانك إني أرجوه غفرانك لا أخشى شيئا من دنيا ما دمت أعيش غير قوانك غفرانك ربي غفرانك